أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم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 ت تَف أَ إِلَ أَم اللهِ فَإِن فَأَتْ فَأَصِْش بَينَهُ مَا بِالعَدِْ وَأَقُصِطُ إِ اللهََّا يُحبُِّمُقُصِقين إَِّ مَل المُؤمننونَ إِخوَةُم فَأَصِْش بَينَ وَ اتقوا الله لعلكم ترحمون يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء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 اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتم واتقوا الله ان الله تواب رحيم يا أَُّهَنَّ سُءا خَلَقُناَكُمْ مِ ذَكَرِم وَأَ سَوَجَعَنَاكُمْ شُرُوبَ وَقَبَ إِلَ لتَعَرَفُوق إِ أَكرَمَكُمْ ع دَ اللهَّهِ إن الله عليم خبير